وَتَضَاؤُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سكارا وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ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 ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْ من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء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 ثاني عق فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذبه يوم القيامة عذاب الحريق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 وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ الْقَلْبَ عَلَى وَجِهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ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 Membelit, maka apa yang dia lakukan? Dia akan pergi. Dia akan pergi. Dia akan pergi. Dia akan pergi. Dia الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة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 Al-Shemz, Al-Qamar, Al-Nujum, Al-Jibal, Al-Shjar, Al-Dawaak وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم Inna Allah yafgalu ma ya sha. Azzan qasman ixtasamu fi Rabbihim. Faladzinnakfaru kutigt lahmu thiabu min nari yufabu min fawqir aushimul hamib. Yushruh bihi ma fi bukunihim wal jilud, walhum makam'u min hadid. Kullama aradu ain yahrud minha min ram min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 Walibasهم فيها حريف Wahudu إلى الطيب من القول Wahudu إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد في <تصفيق> الدار والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يريد فيه االحد بظلم Lukuh min azab alim. Wa idzbu anal Ibrahim makan albaik alatul shirk bi shayau wa qahir baikyan alqaifin walqaimin وَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ أَكُو كَرِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْكِنَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَا نَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا سَمَاءَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَةً على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطفوا وطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه Wa ahihlet lakum al an'am illa ma yutla' alaykum fajtani burjis min al awtani wajtani qaul al zulur anfa' al يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّ من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْهَا سَكَاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنَ الْبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وبشّر المحبين الذين إذا ذكروا الله وجلّ قلوبهم والصابرين على ما عصّبهم والمقيم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم يوفقون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 أنه التقوى منكم، كذلك سَفَرَهَا لَكُم لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا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 Walau laa dafu Allah الناس بعضهم ببعض الله الدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في هسم الله كثيرا ولا يصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمحروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور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 وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَكَأيِّ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَوَيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيد افَلَم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب ينعقلون بها او اذان يسمعون بها فاننها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور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 قرية ليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم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 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ألقى الشيطان في أمنيته كِفَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُنْقِصُ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلو أو ما كول يرزقنه الله رزقا حسنا وإن الله له وخير الرزق لا ودخال يرضونه وان الله لعليم حليم ذلك من عاقب بمثل ما انكتب به ثم بغي عليه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 Halik bi anallah huwa al-haq, wa an nama yadzgun min dzulih huwa al-ba'iz, wa anallah huwa al-aliyul kabiz. Alamtara anallah anzal min Tubuhlah bumi mukhbarah. Inna Allah la tiful qabir. Lahu maafil sanaat wa maafil ar. Wa inna Allah lahu al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 dan adalah yang berhubungan anda, berhubungan anda, berhubungan anda. Dan adalah manusia yang berhubungan. Di mana kita membuat orang yang berhubungan, mereka berhubungan anda. فَلَا tidak فِي الْأَمْرِ dalam hal رَبِّكَ إِنَّكَ menunggu Anda مُسْتَقِيمٍ وَإِنْ جَادَلُوكَ Anda tidak أَعْلَمُ بِمَا untuk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 وَإِذَا تُتَّلَعَ عليهم آيَاتُنَا بَيْنَتِ تَحْرِفُ فِي يَوْجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَسْقُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا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 Inna al-lazeen tada'un min duni Allah Lenn yakhluku zubaban Walau jitamawu lah Wain yaslubuhum zubabu Shay'an la yastanqiduuhu minh D'arfa al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 هو سمّكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس